صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتق بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقاتر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين الذين نكسوا عن نجاته ورجعوا عن الطريق السوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من نكس عن الإسلام بالكلية ومنهم من قام ببعض أركان الإسلام وامتنع عن الزكاة وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في ردة أهل البحرين وما تم فيها من أحداث فالبحرين أيها الإخوة كانت مقراً لكثير من قبائل العرب من ربيعة وعبد القيس وبن بكر بن وائل وغيرهم وقد وفد أهل البحرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أميرهم المنذر بن سعواء وأعلنوا إسلامهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت وجيز مات المنذر بن سعوى فعلم كسرى بذلك فقال إن محمد قد مات وإنني أريد أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه وأن يرجعوا إلى دين آبائهم وأجدادهم ويعني بذلك الكفرى والطغيان والبعد عن الجادة والنعي عن الطريق السوي فعجبوه لما فعلوا ولما توفي المنذر بن ساوى وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد أهل البحرين عن الإسلام ارتد أهل البحرين عن الإسلام ثم بعد ذلك بعد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العلا ابن الحضرم وكانت هناك كرامات عظيمة للعلا فبينما كانوا يسيرون في الدهناء في ليلة من الليالي نفرت الإبل وعليها الزاد وعليها الماء وهم في وسط الدهناء وهي مهلكة فعند ذلك تأثر القوم تأثرا بالغا وأيقنوا بالهلاك لأنهم في أرض مهلكة ولا يوجد بها ما إطلاقا والإذن قد نفرت وعليها الزاد وعليها الراحة الماء وعليها جميع الأمكة فلما رأى العلاء رضي الله عنه تأثرهم قال تقوا بالله عز وجل فأنتم خرجتم لنصرة دينه وخرجتم لرفع راية الإسلام وخرجتم لمقارعة عدو الله ثقوا بأن الله ناصعكم وانتظروا قالوا الآن حنا بالليل لكن إذا طلعت الشمس سرعانا ما يحصل ما تحتمي الشمس وإذا احتمت الشمس معناه الهلاك لأنه لا يوجد معنا قطرة ما فقال اتقوا بالله فانتم جندق والله ناصركم. فلما طلعت الشمس وارتفعت اذا بهم يرون لمعان الماء يلمع. فما كان منهم الا ان اتجهوا اليه وشربوا واغتسلوا وارتبوا ثم بعد ذلك جاءت العبل من كل مكان وجعت وشربت وايقانوا. وتحقق لديهم ما ذكره العلاء ابن الحضرم وهناك معجزة أخرى حينما ركب هو ومن معه الخيل والإبل وساروا بها في الماء كأنهم يسيرون على الرمل. الإبل والخيل ركبوها وساروا في البحر متجهين إلى جزيرة دارين حينما احتمأ لغة بها وكانوا يظنون بأن المسلمين لا يمكن أن يصلوا إليهم لعدم استطاعتهم العبور وذلك لعدم وجود السفن ومعرفتهم بأن الخيل والعمل لا يمكن أن تسير في البحر وأن تسبح في الماء فهذه كرامة أخرى على ما سيأتي مفصلا ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ذكر ردة في اهل البحرين قال عيسى بن الفلحى لما ارتد العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسرة كسرى وهو ملك الفرس نعم من, من يكفيني امر العرب ما دام ما كان بيهم اريد احدا يتولى امرهم نعم. قال كسرى من يكفيني أمر العرب فقد مات, صاحب مات صاحبهم وهم الآن مختلفون لأنه يسمع بأهل الردة ارتد أهل اليمامة وارتد أهل البطاح وارتد أهل كذا وآهل كذا لم يبق على دينه إلا مكة والمدينة وبعض أهل الطاق إلا ما ندر فقال لقد مات. محمد لقد مات صاحبهم وأيضا هم مختلفون لو مات صاحبهم متفقون كان يلازم ويداوم ويعاضد من اتفقوا عليه لكنهم مختلفون أهل اليمامة يقولون مسيلمة وعال البطاح يقولون خويلد طليحة بن خويلد العسادي وأولئك يقولون مالك ابن نوايرة وآخرون يقولون الأسود العنسي وآخرون يقولون سجاح وأوائل آخر متفرقين ما تصاحبهم وهم متفرقون نعم. فقد ما تصاحبهم وهم الآن يختلفون بينهم إلا أن يريد الله بقاء ملكهم فليستمعون على على اقبلهم نعم قالوا ندلك على اكمل الرجال مخارق ابن النعمان نعم ليس ال... ليس من الناس لانه ابن ملك نعم وهو من اهل بيت دنت لهم العرب دنت لهم العرب دانت... القياده واله اماره واله وهو من اهل بيت دنت لهم العرب وهؤلاء وعم جيرانك وهم, جيران وهم بكر بن وائل بينك وبينهم جوار والرجل من معدن من ابناء الامراء ومن احفاد الملوك فان اذا تولى وساعدته ونصرته سيقضي على المسلمين قضاء تام نعم وهؤلاء جيرانك بكر بن وائل فارسل اليهم واخذ منهم فارسل, إليه. فأرسل اليهم واخذ منهم ستمائة الاشرف فالاشرف من الناس الكرام من الناس من البيوتات التي لها مكانتها ولها مركزها نعم وارتد اهل هجر عن الاسلام فقام الجارود ابن المعلى في قومه فقال الجارود ابن المعلى كان جاء واسلم ثم بعد ذلك ارتد قومه فجاءهم قال كل الناس ارتدهم كفجر هل تؤمنون برسالة موسى قالوا نعم أين هو ما هل تؤمنون برسالة عيسى نعم أين هو ما طيب ومحمد كذلك وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل رسل. إنك ميت وإنهم ميتون فأنصحكم بالعودة إلى الرشد والرجوع إلى الصواب والثبات على الحق فذلك خير لكم وأنا ضامن لكم النصر والفوز وعلو الأمر وراحة البال واطمئنان الخاطئ ليس بدعا أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مات الأنبياء من قبله هل آمنتم برسالة موسى قالوا نعم فطيب وين موسى مات آمنتم برسالة عيسى نعم أين هو مات محمد كذلك وما محمد إلا رسول عاد خلت من قبله الرسل وقد أخبرنا بذلك وهو حي إنك ميت وإنهم ميتون فنصحهم وذكرهم فرجع كثير منهم إلى الإسلام أليستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية وإني لم آتكم قط إلا بخير. هل كنت تعلمون اني خبير وفاهم ولدي علم ودراية بالنصرانية لأنه كان على الدين النصراني إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام وأسلم ولم آتكم إلا بخير سنة الله أن الأنبياء يموتون فمحمد صلى الله عليه وسلم مات كما مات غير فلا تخدعوا. بدعوة ضال ولا تستجيبوا لنداء ملح وتبت على دينكم. نعم. أليستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية وإني لم آتكم قط إلا بخير وأن الله تعالى بعث نبيه ونعاه له نفسه. فقال إنك ميت وإنهم ميتون. يعني أخبرنا. جاءت الآية للمصطفى عليه الصلاة والسلام تخبر بأنه سيموت كما مات عيسى كما مات موسى كما مات الأنبياء ومن قبله إنك ميت وإنهم ميتون نعم وآية أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول نعم وإن الله تعالى بعث نبيه ونعى له نفسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الأية وفي لفظ إنه قال ما شهادتكم, ما على, شهادتكم على موسى ماذا تقولوا قالوا نشهد أنه رسول الله طيب وين هو الآن قالوا ما. ما شهادتكم على عيسى قالوا نشهد أنه رسول الله وين عيسى قالوا ما تقيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كعيسى وموسى مات كما مات بت رسله نعم وفي لفظ انه قال ما شهادتكم على موسى فقالوا قالوا نشهد انه رسول الله فهما شهادتكم على عيسى sectالına شهد انه رسول الله وانا اشهد انnement لا اله الا الله وانا اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان Lara رسول الله وأنه مات كما مات في الرسل من قبل وهذه سنة الله فيهم نعم قالوا نشهد أنه رسول الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عاش كما عاش ومات كما ماتوا وتحملوا شهادة من بني من أبا من أبا أن يشهد أن على, ذلك على ذلك منكم فلم يرتد من عبد القيس أحد يعني مجيء هذا الرجل ودعوته صار لا عثر في قومه فرجعوا إلى الإسلام نعم وأتحمل شهادة من أبى أن يشهد على ذلك منكم واسمه الجاروت ابن المعلى العبدي الجارود ابن المعلى العبدي نفع الله به ودعا قومه وعجاه وكان موكفه كما مر بنا كموكف ثمامة بن عثال في اهل اليمامة حينما دعاهم وزجرهم ونصحهم وأمرهم أن يستفيقوا من رغدتهم وأن يصحوا من غفلتهم وأن لا يستبعوا الهوى والشيطان نعم فلم يرتد من, من عبد القيس أحد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبان ابن سعيد على البحرية استعمل ابان ابن سعيد على البحرين وجلس متى ثم رجع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ابو بكر كيف رجعت قال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله فعين ابو بكر رضي الله عنه على ابن الحضرمي الذي جاءت الكرامات كرامات عديدة على يديه ومنها انقطاعهم في الدهناء وهروب الإبل ثم عادت وأيقس بعد أن أيقنوا بالعلاق ومنها ركوبهم الخيل وركوبهم الإبل في عنان البحر وسارت بهم كما تسير على الرمل. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبان بن سعيد على البحر وعزل العلاء ابن الحضرمي. فقال ابلغوني مأمني فاشهد امر رسول الله فاحيا بحياتهم واموت بموتهم فقالوا لا تتخدم اشهد امر اصحابي رسول يقول لنا اريد اروح عند اصحاب رسول الله اريد اروح عند ابي بكر عند عمر عند عثمان عند الصحابة فريد اكون معهم احيا بحياتهم واموت بموتهم فلما جاء لامه ابو بكر رضي الله عنه على المجج وكان يريد أن يبقى في بلده وأن يبقى في عمرته في البحرين فقال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله نعم. فقالوا لا تفعل فأنت عز الناس علينا وهذا علينا وعليك فيه ما قال نعم كنت تذهب هكذا فيقال فر من القتال نعم يقال فر من القتال فأبى وانطلق في 300 رجل يبلّعون أول أو المدينة. نعم. فقال له ابو بكر رضي الله عنه: ألا ثبتت ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟ نعم. ألا ثبتت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟ فقال: ما كنت لأعمل, ما لأحد, كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله. صلّى الله عليه نعم ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله. نعم. فدعا ابو بكر العلاء بن الحضرمي فبعثه الى البحرين في ستة عشر راكبا وامره ان يمر بثمامة ابن اثال ويأتي مامه فلاحظ به ثمامة وعدد كبير من اتباعه وعدد كبير من اتباع ثمامة وثمامة كان في ارض اليمامة نعم وقال امضي فان امامك عبد القيس فسار ومر بثمامة بن اثال فإنце أمامك عبد القيس وعبد القيس هم جماعة الجاهود ابن المعلى العبدي الذين رجعوا الى الرشد وعادوا الى الصواب بدعوة الجارود ابو بكر نعطاه سسة عشر من الرجال وقال أي نبي وأمامك عبد القيس وعبد القيس ثبتوا على دينهم بسبب دعوة الجارود ابن المعلى العبدي نعم وقال أمدي فإني أمامك عبد القيس فسار ومر بثمامة بن أثال فأمده برجال من قومه من بني سحيم بني سحيم ثم, ثم لحق بهم ثم لاحق به ثمامة نعم فنزل العلاء بحصن يقال له جواثي جواث نعم جواث وكان مخارق قد نزل بمن معه من بكر وابن وائل ابن وائل نعم حصن المشقر نعم حصن عظيما لعبد القيس فسار إليه العلاء في من اجتمع إليه فقاتلهم قتالا شديدا حتى كثر القتلى نعم. في الفريقين والجارود بن المعلاء بالخط يبعث البعوث إلى العلاء يعني يجهز الفرق ويوصلوا إلى العلاء ابن الحضرمي مساعدة له وإمدادا للجهاد ونصرة للمجاهدين نعم يبعث البعوث إلى العلاء وبعث مخارب مخارق هو على الفريق الثاني قائد الفرطة التي نكصت عن الجادة نعم وبعث مخارق الحط ابن شريح احد بني قيس ابن ثعلبة مرزبان الخط يستمده فامده بالاساورة فنزل الحطم, الحطم ردمة القداح وكان حلف ان لا يشرب الخمر حتى يرى هجر حتى يرى هجر نعم حتى يرى هجر واخذ المرزبان الجارود رهينة عنده وسار الحطم واجبر العجلي، واجبر العجلي حتى حصره العلاء بجوا فقال عبد الله بن حذ وكان من صالح المسلمين وكان من صالح المسلمين وكان من صالح المسلمين الا ابلغ ابا بكر رسوله الا ابلغ ابا بكر على وفي أثناء هذا يقول سمع العلا لغفا وصراخا وأصوات آلية مستنكرة فأرسل من يأتيه بالخبر فقالوا إنهم سكارى شربوا الخمر وإذا شربوا الخمر فقدوا عقولهم ولم يستطيعوا أن يدافعوا فعند ذلك حاول أن يدخل عليهم فبيتهم تلك الليلة وهم سكارى فحصل النصر والتحديد والانتصار الكامل للجيش الاسلامي بقيادة العلاء ابن الحضرمي حينما بيتهم وهم في حالة سكر شديد نعم. ألا أبلغ أبا بكر؟ فسمع العلاء. فسمع العلاء وأصحابه. فسمع العلاء واصحابه ذات ليلة لقوا في العسكر فقالوا. لو علمنا أمرهم يعني ما هو السبب لهذه الأصوات لهذه الطوضة لهذه الجلبة لهذا اللغط؟ فأرسل من يستطلع الخبر فقالوا إنهم سكارى وإذا فقد الإنسان عقله حصل منه ما لا يحصل من العاقل نعم. فقال عبد الله بن حذ أنا أعلم لكم علمهم يعني أعطيك الخبر. فدلّه بحبل فدلّه بحبل نزل عليهم بحبل لأنه في حصل نعم فأقبل حتى يدخل على أجر العجلي وأمه منهم لا لأنهم خواله أخوالهم فقالوا ما جاء بك أنا لا أنعم الله بك عينا قال ما... لا أنتم خوالي ونجيت لا جل سلم عليكم نعم قال ما جاء بك لا أنعم الله بك عينا قال جاء بي الظر والجوع وأردت اللحاق, وأردت اللحاق بأهلي فزودوني يعني أعطوني طعام أعطوني ما أحتاج إليه نعم وأردت اللحاق بأهلي فزودوني فقال افعل على, افعل أني, على أني أظنك والله يعني جئت عيد وهو كذلك وصل لأجل أن يستطيع الخبر فقالوا ما جاء به قال جاء بي الضر والجوع فأنا رد ذهب العلي فزودوني فعطوني من الزاد ما أحتاج إليه فايو سنفعل سنعطيك ما تحتاج مع اننا نظن انك جئت لغير هذا نعم على اني والله على اني اظنك والله غير ذلك ابنه ابن اخت ده ابن الاختي انت لان مو مخوار فهو ابن ابنتي ابن اختي نعم. على اني اظنك والله غير ذلك بيس ابن الاختي انت سائر الليلة فزودوه, فزودوه وعطوه نعال يلبسها نعم فزودوه وعطوه نعليني واخرجه من المعسكري وخرج حتى برز فمضى كأنه لا يريد, لا يريد الحصن ثم انعطف الى الحصن وصعد نعم. فمضى كأنه لا يريد الحصن حتى ابعد ثم عطف عطف بمعنى رجع واخذ الحبل وصعد الى الحصن لانه نزل من الحصن المحاصر يستفلع الخبراء فوجدهم سكاراء فاخبر الامير بالفعل فنزلوا عليهم نعم فقالوا ما وراءك قالت تركتهم سكاراء قال تركتهم سكاراء فاقد الهبل نعم وقد نزل بهم تجار معهم خمر فاشتروا الخمر وشربوه فاذهب عقوله كيف يسعى يقول ودع الخمرة ان كنت فتى كيف يسعى في جنول من عقل لان الخمر يففد العقل فيقول نزل بهم تجار والتجار هؤلاء معهم خمر وبعوه عليهم وشربوه وسكروه قالوا اذا هذه الليلة المناسبة لتبييته وعندما سألوا قال ما جاء بك قال أنتم أخوالي وأنا جئت زائرة وجاء بي الضر والجوع فزودوني أريد أن أذعب إلاني قالوا نفعل مع أننا نعتقد أنك جئت لغير هذا بيسا ابن أختي قال أنت لأن ابن أختي نعم فقالوا ما وراك قال تركتهم سكارة وقد نزل بهم تجار معهم خمر فاشترو منهم فإن كان لكم بهم, لحاجة كان لكم بهم حاجة فليلا يعني لا تفوتكم الليلة لأن الليلة سكارى تعملون فيهم سوفكم لكن بكرة قد يصحو إذا صحوا يكون الدفاع صعبا ويكون القتال شريسا أما الآن ما دام سكارى فهم يسلمونكم رقابهم تحصدونها كيف شئتم ما وراء قال تركتهم سكارا وقد نزل بهم تجار معهم خب، فاشتروا وساكروا، وهم الليلة قد فقدوا العقل فإن كان لكم بهم حاجة يعني تريدون قتال، فلا تفوتكم هذه الليلة نعم فإن كان لكم بهم حاجة فالليلة فنزلوا إليهم فبيتوهم فقتلوهم نعم فلم يفلت منهم أحد منهم أحد نعم ووثب الحطم فوضع رجله في الركابات وجعل يقول من يحملني فسمعه عبد الله بن حذ فأقبل يقول أبا ضبيعة نعم. أنا أحملك وأجهز عليه وقتله من يحملني قال أنا وكان الحمل بالسيف أن أجهز عليه وقتله نعم من يحملني فسمعه عبد الله بن حذ فأقبل يقول أنا أبا ضبيعة. ضبيعة نعم. أبا ضبيعة. قال نعم. قال أنا أحملك. فلما أدنا منه قتله وقطعت وقطعت وقفرت رجله أجبر العجلي فمات منها. وانهزم فلهم. وانهزم فلهم. وانهزما كلهم يعني الفلول. ال منهم اللي لم يقتلوا انهزموا نعم. وانهزم كلهم فاعتصموا. بمفروض الشيبا الشيباني ثم سار العلا إلى المدينة إلى مدينة دارين إلى مدينة دارين وتعرفونها في حصلت له كرامات نذكر منها اثنتين فقط وإلا فهي عديدة الكرامة العولى في وسط الدهناء والدهناء معروف بأنها مالكة إذا دخل الإنسان يهلك، فنفرت العبل وبقي الرجال في تلك الليلة لا ماء لا زادة لا راحنة فأيقنوا بالهلاك فقال لهم العلاة لا تخافوا خرجتم لماذا فلستم خرجتم للجهاد في سبيل الله ونصرة دينه ورفع رايته ومقارعة أعدائه فالله ناصره كل محالة انتظروا قالوا الآن احنا بالليل وإذا طلع الفجر سرعان ما تطلع الشمس إذا طلعت الشمس دقائق تحتهم الشمس ونعنى ما لا يمر بنا أحد ولا ماء ولا زل فالثقوا بالله فإن الله ناصره فلما طلعت الشمس إذا بهم يرون لمعان الماء فأسرعوا وشاربوا واغتسلوا وارتووا وإذا بالعبل تنهال عليهم من كل جانب قال العلاء لم اكن لكم قذي واحد؟ الثانية لما هرب اهل دارين واختموا بها وكانوا يعرفون على سبيل اليهم الا بواسطة السفن ولا سفن مع المسلمين فما كان من العلاء الا ان قال لاصحابه توكلوا على الله واركبوا ما معكم من ضهر وبدأ ما معهم من ظهر من خيل أو عبل أو غير ذلك تسير في الماء وتطأ الماء كما تطأ على الرمل فما شعر عهد دارين إلا بالمسلمين يحيطون بهم من كل جانب وهذه من الكرامات التي يتفضل بها المولى على عباده نعم. ثم سار العلا الى مدينة الدارين فقاتلهم كتالا شديدا وضيق عليهم فلما رأى ذلك مخالق وهم معه قالوا ان خلوا عنا رجعنا من من حيث جئنا فشاور العلا اصحابه فاشاروا بتخليتهم بتخليتهم يعني بتركهم نعم فخرجوا فنحقوا ببلادهم وطلب أهل دارين الصلح بعدما انهال عليهم الجيش الإسلامي وسبح في البحر ودخل عليهم طلبوا الصلح فصالحهم العلا رضي الله عنه نعم فصالحهم العلا على ثلث, ما, على في ثلث ما بأيديهم على ثلث ما بأيديهم نعم فصالحهم العلا على ثلث ما في أيديهم من أموالهم وما كان خارجا منها فهو لهم فهو له فهو له. نعم وطفقت بكر بن وائل تنادي يا عبد القيس. نعم. أتاكم مفرق في أتاكم جماعة مفروغ. أتاكم مفروق في جماعة بكر بن وائل فقال عبد الله بن حذف لا توعدونا، لا توعدونا بمفرق وثروته. ثم, ثم سار، ثم العلاء. نعم، ثم سار العلاء إلى الخط حتى نزل إلى الساحل. فجاءه نصراني، فقال مالي إن, إن دللتك على, على مخافة تخوض منها الخيل إلى دارين. فجاءه نصراني، فقال مالي إن دللتك على مخافة تخوض منها الخيل إلى دارين. قال وما تسالني قال اهل بيت اهدارين قالهم لك يعني ادلك على مكان الماء فيه قليل يمكن انك تسير فيه الخايل بمقابل قال وش مقابل هذا قال اهل بيت بدارين البيت الفلاني ما ينالهم هذا قالهم لك نعم قال وما ما سألني قال أهل بيت بدارين قالهم لك فخاض به فظفر بهم عنوة عنوة وسبى أهلها يعني أهل دارين نعم. فخاض به فظفر بهم عنوة وسبى أهلها ورواية أخرى بأن الله حبس الماء حبس الماء كما حبسه في حينما مر موسى عليه السلام ومن معه حينما امر الله البحر فضرب به موسى عصاه تمفلق فكان كالقود العظيم كالجبل العالي نعم وقيل حبس لهم البحر خاضوه وكانت تجري فيه السفن قبل ثم نعم. جرت بعد ثم جرت بعد يعني بعدما تكاملوا بعدما تتابعوا بعدما انت...